بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فإن كل الانامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر رمضان التوسع في النفقه والعنايه بالفقراء والمتعففين التوسع في النفقه يعني في النفقه في سبيل الله ولا باس أيضا أن يكون متوسعا في النفقه شيئا ما على اولاده وعلى اقله مع نيه الحسنه لان بعض الناس قد لا يختموا ما ينبغي في هذا وتجد ناسا مثلا لا يوسع على أحد ولا على نفسه لانه يعني طلعوا بالبخل دائما هو بخير هكذا بعض الناس لا يوسع على نفسه فقط ولا يوسع على من سوا حتى ولا على اهله واولاده ولا لا لا يوسع على احد بعض الناس يوسع على اهله واولاده هو يتم من المطاعم المطاعم الحسنه والمشارب اللذيذه اما بقيه المسلمين لا ينظر إليهم ولا يلتفت اليهم عرف بعض الناس قد يعكس بسبب أنه لا يفهم فيقول مثلا انا في الغير المس... من المسلمين الأشياء الحسنه اما هو فلا ياخذه لا قل لنفسه لو هو في نفسه يجاهد لا باس حسن لكن اولاده يحتاجون وينظرون فليس من المصلحه الشرعيه ان اولادي مثلا انني يكون معهم أو عندي استطاعه أن اادي لاولادي مثلا بمثلجات أو بعصير مثلا ولا اولاته ولا اعطيه واجعلهم ينظرون إلى ما عند الغير في حين انني قد واطي الغير لأن بعض الناس يفعلوا هذا من باب الرياء تقول من باب الرياء يعني شخص يقول يا اخواني تبرعوا في سبيل الله يقول في سبيل الله هذا المال هذا يتبرع ثم هو بعد هذا يبخل عن اولاده نعيد لانه عنده رياء والرياء بالله فتجد تصرفه على هذا النحو المرء يكون منضبطا ويتوسع في النفقه من غير تبذير حتى على اهله واولاده من غير أن يكون ماذا مبذرا التوسيع المشروع في النفقه ليس من التبذير عرف والحرص على المال أن يضيع من غير فائدة هذا ليس من البخ وانت عليك ان تتعلم الشريعه وان تربط نفسك على ما ينبغي حتى تتجنب الأمرين لان بعض الناس طبعهم التبذير والاسراف ولان كل إذا جاء في يده قرش يلهث مباشره واحيانا يحب أن يشتريها او في النساء تجد بعض النساء يعني إذا ما وجد عندها قرش ولن يعني بعض النساء هاتذا إذا لم تجد يعني شيء في حتى كما قال الم... يقولون في المثال من عنده قرش حيره اشترى حماما وطيره ليس كذلك في المقابل تجد من يعاني الناس معا ويعاني الاولاد مع امهم ويعاني الاولاد مع ابوهم مع ابيهم ويعاني الرجل مع المراه والمرأة مع الرجل لكثير من الاحيان بسبب ماذا بسبب البخل ومساله البخل لا ترتبط بالفطر ولا بنا تجد شخصا من افقر الناس لكنه من اكرم الناس وتجد شخصا من اغنى الناس وهو من ادخل الناس بل ربما بعض الناس أن تتراه لا تلتفت اليه لا تظن ان عنده مال ثم يقولون فلان هذا مليونير عنده ملايين هذا معقول هذا يعني ربما بعض الناس يعطيه من زكاته اذا اشتري عليه حاله وما عنده ملايين ربما بعض الناس تراثقوا هذا بك هذا باشه هذا شخص ناع هو مسكين يحسبهم الجاهل واغنياء من التعرف طيب والعنايه بالفقراء والمتعففين هذا قل ايش المن... يعني ليس الفقير فقط الذي يقول لك هات لا هناك ناس يطلبون وحسن الظاهر وحسن الدين ولكنهم متعففون لا يسالون الناس فانت تلتفت اليهم وتعطيهم من غير انك ماذا تتعالى عليهم لا تقل خذ من انت خذ هذه مني يعني صدقه عليك هذا لا من غير غيره يقول مbasename رحمه الله كان يقول هذا الكلام وهو من الامثله النادره عليه فكان فاتح بيته دائما في الصباح والمساء يدخل الناس ياكلون ويشربون ويقولون القهوه يعني اللي, اللي من الصباح إلى المساء النار لا تطفى من كثره ما يقدم والدائما الناس يدخلون ياكلون التمر والقهوه يا غداء عشاء في رمضان اللي كذا حتى كان هو كان بمقربه وزير أو فوق الوزير وكان راتبه نسبيا ليس قليلا يعني يعني كان الاف ومع هذا ربما كان هي يعني ايش يفعل ما هو من قبيل الاستدامه بكثره النفقات تفهموا هذا نعم وعيانتهم على الصيام والقيام تاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطلبا لمرضات الله سبحانه وشكرا لانعامه طبعا هذا الكلام يا اخواني ليس مرتبطا بفقر او غنى ربما انا عندي كوب ونصف فاعطي شخصا النصف او اعطي شخصا الكوب وناخذ النصف فقط لازم ان يكون عندي زجاجه كامله صحيح بارك الله وقد وعد الله سبحانه وعباده المنفقين بال اجر العظيم والخلف الجزيل فقال سبحانه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا وقال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وخصوصا الأولاد عند تربيه الأولاد أنهم يذهبون إلى المسجد وفي رمضان كانوا بعد الصلاه تخرج تعطيهم الحلوى كنا نشتري لهم الحلوى تذكروا يا رمضان وكنا نصلي وابي كان يعطيني الحلوة بعد الصلاه وياتي لي الحلوى في اثناء اتذكر الولد وهذا يحبك ويحب الصلاه صحيح ولا لا هذه مصلحه انك تعطى الاولاد الصغار هؤلاء ابنائك هذا من الاشياء التي يعتن بها وتقدم احذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص الاجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصي كالربا والزنا والسرقه فران الزنا بكل ما يدخل فيه ليس فقط الزنا العمل الاعظم لا ما يكون بالعين وما يكون باللسان وما يكون بالسمع وما وما الى ذلك والسرقه وقتل النفس التي النفس بغير حق وكذلك ما يكون من هذا أو يكون من باب الاعانه على هذا واكل اموال اليتامى وانواع الظلم في النفس والمال والعرض انواع الظلم ولو بالاعانه بضرب تضرب شخصا بدون حق تضرب شخصا بدون حق تاخذ مال شخصا بدون حق ترى شيئا لشخص تاخذه هذا من الظلم في المال بدون حق وكذلك في العرب ولو في الكلام يتكلم عن شخص بغير وجه بغير حق بغير ما يجوز شرعا وهكذا بعض الناس يتسلل يسلل صيامه او على الطعام يسلون يتسلون رايت فلانا تفضل رايت فلانا كذا ورايت علانا كذا ورايت كذا وما إلى ذلك وكثير من الناس عندهم الامر الغيبه لا يكفهم عنه قصيا وبعض الناس ايضا وهذا المدفوع عليه من قبل يعتبر لا غيبه بين المرأة وزوجها يعني الرجل يكلم المراه زوجته والراجل والزوجة والزوجه للزوج عن الناس جميعا بالغيبه حتى ربما يصلون بعضهم يصلي يرجع الى بيته يقول اليوم رايت فلانا اتى بالصلاه وفعلت هذا كذا قلنا يا فلانة جاءت وصنحت كذا حقيقة قد مللنا منها هذه من امرأة وكذا هؤلاء بعض يخرجون من الصريف قالوا هذا غريب هذا غريب طال والغش في المعاملات والخيانه للأمانات وعقوق الوالدين وقطيعه الرحم والشحناء أيضا هذه نحرص على الابتعاد عن كل هذا تظهر المزيد من البر تحصل على أن تزيل كل انواع قطيعه الرحم حتى اقول لك ان في بلادي ولو بالهاتف ولو بالهاتف أزل قطيعة الرحم ولو بالهاتف اتصل كيف حالكم كيف كدا خصوصا أن كثيرا من الاخوه هم في موقع يجعلهم فيه معصله الرحم داعين داعين الى الله دعاء تصل الرحم وتدعو إلى الله فالامر عندك مؤكد ومؤكد في حقك انك تترك حقوق نفسك اثارا للمصلحه الشرعيه صحيح يعني مثلا اذا كان لي ابن عمي قال لي كلاما ليس جيدا ابن العم هذا ليس مستقيما فاذا أنا تجاوز لا تقف ولن تقول ليكذا اذا لن أرد عليك لن اكلمك لكن كنا نقول له سامحنا لا باس وانت سأ... سامحنا وهو المخطئ لكن نقول له سامحنا لعلّه تطيب نفسه بهذا لعلّه إذا فهم ما ينبغي يعني كما يعبر الناس بالعاميه لعلّه اذا فهم عقله او رجع عقله ادرك الامر والشحناء وشحناه ولو في القلوب والتهاجر في غير حق الله سبحانه التهاجر لاسباب دنيويه كان يكون هنا مثلا شخصان حصل بينهما موقف ذات يوم طهر قلبك انسى هذه المواقف هذه الامور الدنيويه والشخصيه وتتجاوزها لله لا هذا تجده بعد سنة وسنتين يمر بجواره لا يقول له السلام عليكم وربما شيء يسلم عليك لا يرد عليه يا اخي صفاء ماذا تفعل مع المبتدعه كان كي... هذا اسم... ك... جاء تبداؤوا بالسلام هذا اليهودي والنصارى هذا لا تبداؤوا اليهود والنصارى بالسلام هذا ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا بدعيا ولا مخارجه حصل بينك وبينه سوء تفاهم يوما انسى انسى سامح رافعا حتى لو كان هو المخطئ صحيح استمعوا الله وشرب المسكرات وانواع المخدرات كالقات والدخان بعض الناس تجده ربما لا يصوم لاجل ان يشربها وبعضهم يصوم ثم يفطر على السيجاره هذا اسوء من الافطار على البصله البصلة حلال لكن السيجاره حرام والغيبه والنميمه والكذب وشهاده الزور والدعاوى الباطلة لا سيما فيما يتعلق بالدين والأيمان الكاذبه وحلق اللحاء وحلق اللحى مع الاصرار هذا يكون من الكبائر وتقصيرها أيضا لا يجوز تقصيرها ولا منها بس هي كانت دون القضبه بعد القضاه في, في في في هذا خلاف والراجح ايضا عدم الاخذ واطاله الشوارب بحيث تكون الشوارب كثه ونازله على الشفتين هذا لا يجوز والتكبر بانواع التكبر بمن مختلف انواع التكبر واصل الكبر الذي يكون في الترهف الجوارح في القلب فالذي يريد أن يترك التكبر بجوارحه فليترك التكبر في ايش في قلبه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر واطاله الشوارب والتكبر واسبال الملابس هذا يشمل كل الملابس من السراويل والمنستراويلات والقمص وما الى ذلك للرجال لان بعض كثير من الناس الاسباله للرجال مستحسن عندهم اما المراه فتقصر إلى منتصف الساق أو إلى ما فوق لا هذا لا ينفع لكن اذا راوا شخصا قصر سراويله قصر انظر كيف هم الى اخره واستماع الاغاني والالات الملاهي واستماع الاغاني والالات الملاهي هذه مجلبة شر عظيم في البيوت وانتبه الى ان بعض الناس الان نحن نقول الغناء محرم لكنه احيانا يحن إلى العهد القديم كان يسمعوا فيه ماذا ها يحن إلى الى العهد القديم كان يسمعوا فيه فهمت وهكذا تجده ايش احيانا يلتفت كذا و... ولهذا ان تقطع اقطع, أقطع الم... ما يؤدي إلى هذا من محطة راديو ستؤفيك بهذا أو من جهاز التلفازي نقطع هذا اذا جهاز التلفازات تخلص منه في بيتك مصدر شت انسى اما الذي يقول لك لا انا عندي جهاز تلفازه وساسيطر وساتحكم ساختار انا هذا انسا هذا كلام غير صحيح طيب وتبرج النساء وتبرج النساء حتى ولو كان في الذهاب إلى الصلاة بعض النساء وخصوصا في بعض البلاد تذهب إلى الصلاه تضع الاحمر والأخضر وتتعطر وتتزين يعني ربما تحصد الا لا ادري يقول الا في طريقها إلى الصلاه لا يجوز لها ولا أن تكشف حتى عينيها ولا ان تكشف عينيها فامت ولا يديها ولا ان تمشي مبهره راجعه صوتها في الشارع التمثيل بالحجاب الكامل مراعيه للاداب الشرعيه والا فخير لها ان تجلس في بيتها والتشبه بنساء الكفرة وعدم كسورهن من الرجال والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيره التشبه بنساء الكفرة لا يجوز ولو في البيوت حتى من بعض الفتيات ماذا يصنعن تقول لها الحجاب طيب ما هذا سنه لا بد من الحجاب لكن فاذا كان في بيت ينظرون في الصور والدائرات الغربيات وما الى ذلك يقلدنها تماما قللنا هذا لا يجوز أيضا. لا ايضا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمه في كل زمان ومكان ولكنها في رمضان اشد تحريما واعظم اثما لفضل الزمان وحرمته فنسي أن الله اعاننا بتصفي الشياطين فاتقوا الله ايها المسلمون واحذروا منهاكم الله وانبوه ورسوله واستقيموا على طاعه في رمضان وغيره وتواصلوا بذلك وتعاونوا عليه وتامروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتفوزوا بالكرامه والسعادة والعزه والنجاه في الدنيا والآخرة اللهم المسؤل أن يعيدنا واياكم وسائر المسلمين من اسباب غضبك وان يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وان يصلح اولات امر المسلمين وان ينصر بهم ديننا ويخذل بهم اعداءه نساله سبحانه وتعالى أن يجعل الامر كذلك وان يوفق الجميع للفكر في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم اليه في كل شيء في الاحوال وفي القوانين الجنائيه وفي القوانين المدنية في الابواب وفي انقول في الابواب الجنائيه والابواب المدنيه والابواب الاحوال الشخصية على ما يسمونها وقبل كل هذا في توحيده واخلاص عبادتنا سبحانه وتعالى نسال الله ان يرد المسلمين حكاما ومحكومين الى ما يحب ويرضى في هذه الابواب كلها انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلام شيء لاثم من